Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjib. İn وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وَلَا خَوْفٌ وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطَّوْقَ وَمَا أَتَيْنَاكُمْ بِالْقُوَّةِ وَلَكِنْ ذِكْرًا تنقون ثم توليتم من بعد ذلك فلاول فض الله عليكم fle ola Allah alaikum ve تدعو ملكم في السبت فقلنا لهم كونو فقلنا لهم كونو فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا وَمَا خُلِفَ هَوَاهُ لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالُوا قاروا ان تبح بقره قالوا انت تَخَيَّلَ رُؤْيَا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا جاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا qale innehu yaqulu Altyazı M.K. اتون فاقع. alūde ulana rabbuka yubayl lanama ben kara Ve وَلَئِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ بَقَرَ تَذَلَّلُوا عرض مسلمة الأشيات في خالق قالوا لا نجت بالحق قِيتَ قَدَبَعُوا <تصفيق> قَالُوا لَا فلبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدا tum fiha wa ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك مَوْتَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ وإل نَفْسًا نفسا فدارتم فيها والله اخرج ما كنتم kul nadribu iz qatltum فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعَضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهِ قلوبكم من بعد ذلك الحجار فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَّا الْحِجَارَةَ دِلَائِلَ مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ فيخرج منه المهاء وإن منها لما يغط من أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثم قالوا أتحدثونهم ما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحجكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق الله